ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم ان الذين جاءوا لا تحسبوه شرا لكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ذل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الاثم لكل ما ان منهم اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم والذي تولاكه منهم له عذاب عظيم 119. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء لولا فإذ لَمْ يأتوا بشتهدائي فأولئك عند الله هم الكاذبون فإذ لم يأتوا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 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا إذ تلقونه تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ وما سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعضكُم اللهَّهُ أَنْ تَعوضُ لِمِثِهِ أَبَدًا إنِكُ تُُّ مِنين ييغُكُ اللهَّهُ تَودُ لِِلِهِ وَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ أَفَأَنتَ تُكَذِّبُ بِهِ وَتَطْمَعُ أَن يُرجَعَ إِلَىٰ بَعْضٍ مِّنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ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 صحیح